الحمد لله Pani لفضيله الدكتور لفضيله أو يص. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ والسارق والسارق فقطعوا أيديهما Say Wam. هم <تصفيق> فلا Mu bihan G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 Na, <todgłosy> Bo 14 Kla Amen. I'm mm -hmm. تَخِذُ الَّذِينَ تَخَذُوا دِينَكُمْ هل تم تن... لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الضبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأقليم السهد فَكَيْفَ يَنسَى وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ منهم أمم تمت وتصيدا وَكَانَ Mój Lepko na nie, lepko Wszelkie prawa O <todgłos> mm okay. okay.